فقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستفرون أليم أشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَّتُنَّ بِرَبِّكُمْ أَرْضَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَنَارُ مَتَّوَالَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ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 ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار القلق جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَذِنَ الَّذِينَ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْتَلِيمِ